بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى درتم المقاب كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون لا ونا نجيل ثم عين اليقين ثم